يا حبيبي ترى الوجه الصريح محبوب يا حبيبي ترى الوجه الصريح محبوب مدكاف الصراحه بسم واضحن قال الهواوي يا حياة الشقاق باقي من الشقاق بين قلب صدق وبين قلب كذوب بحساب رصد وق وشب وجه اللقاء بحساب والصدق وشعب واجه اللقاء دامما انت بعلاما لا تريد مغاصوب لهنا زلت حبي يوم حبك رقاء وانت ما جايرا حبي بصدر الرحوب قلت لي أرحب أرحب قلت دام البقاء أحسبني على فراش الغلاء والوجوب واثريني في ريحة بل لناها بِرهَبَ اللَيْلَ هَلَّتْ قَجِيتَ لَهُ مِنْ حَرَق الشَّوْقِ قَلْبِي يذُوبْ وَالمَصِيبَة لَقِيتْ مَعَاك السَّالِ لِقَاءْ وَضَاقَ الصَّدْرَ أه يا حقوت اللي فيه ظنها قا أنا من يوم عرفك يا الغزال اللي مى زمان قلبي لقلبك وقا مى زمان قلبي لقلبك وقا شمس حبك تدنت يا الغال الا الغروب كان يدك حاول تغتن ما بقى وبين قلب الصدق وبين قلب الكذوب باحصاب رصدق وشعب وجه اللقاء وبين قلب الصدق قلب الكذوب باحصاب بواجه اللقاء وحصاب رصدق وشعب بواجه اللقاء